في حريظة قد حضرنا مجمع الكوم الكرامي وبلغنا ما طلبنا من مطالب ومراني من مطالب ومراني رب فجعل مجتمعنا غايته حسن الختاني وعطنا ما قل سألنا من عطايا كالجساني من عطايا كالجساني نا لكلون ما تمنى عند هدي كالخيامي وهزار ال Ansiقنا وسجى قمر الحمامي وسجى قمر الحمامي. Wakrimil air arwah minna bilikahai relanami, wabilikil mukh mukhtarana min salat dan salami, min اشرق قلب بدر علينا واختفى بدر التماني مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشاني في العراقين وشاني نال كلول ما تمنى عند بي قلب يابي وهجارل انسينا وسجا قمر الحماني وسجا قوم بالحماني وينك يا بي يا سلام يا سلام اوه Ya salam